Book 2 40 40 Osvedomjavenie zapotya As-su'al 'an at-tariq As-su'al من فضلك. можете هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ كدا има тук добър ресторант. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ زافيت ناليافو زاد اغالا. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. بارفتي سلت توفى نابرافو. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. بوسلي برو دوجتي ستو متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص можете да يمكنك أيضا أن تأخذ الترام يمكنك أيضا أن تأخذ التين مجد دكرة سل يمكنك أيضا أن تسير خلفي يمكنك أيضا أن ثير خلفي كك فوتون الاستوم كيف أثر إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ پري سيتو اقطع الجسر اقطع الجسر كارايته پريستونيلا اعبر النفق اعبر النفق كارايته دو تريتيا سر حتى ثالث إشارة ضوئية след това завите по първата улица надясно. дясно. яминан, عند овали шарија. е наатъв عند أول شارع. После карайте направо до следващото кръстовище. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم على خط مستقيم على التقاطع التالي إزفينيتي كيف أستغنى دوليتيشتو من فضلك كيف أصل إلى المطار من فضلك كيف أصل إلى المطار най-добре вземете метрото. Ел-афдал ентеход е метро. ел метро. Пътувайте просто до последната спирка. Иркхе бибасата хетехера махата. Иркхе бибасата хетехера махата. За книгата и текста. Моля, идете на страницата www.book2.de